غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيبه الملك وهو على كل شيء قدير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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيب الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من السماء أن يخصف بكم الأرض فإله يتمور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 الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين ايانا نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات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 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ بِالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَاجِفِينَ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفى سيءت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضباب ضالين نون والقلم وما يشطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 ولا تقع كل حلات المهمين اماذ ما شاءن بنمين من ناعن الخير معتد افين عتل بعد ذلك زمين ام كان دام وبنين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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرقكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مشكين وغدوا على حرب قابلين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا ان ما كنا ضالين فاقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ان الى ربنا راجعون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف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 خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلْ لَهُمْ إِنَّ مَكِيدِي مَتِينٌ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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إنه لمجنون وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يدك يوم الدين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 تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى من باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذًا رَابِيًا إِنَّمَا لَنَا مَا ظَلَمْنَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ أَمْرَ رَبِّكَ بَوَّاقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَمَا لِيَهْ يَوْمَئِذٍ تُعرضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَأُوا ها كِتَابِيَهِ إِنِّي ضَمَنْتُ أَنِّي مُنَاقٍ حُسَابِيَهِ فَهُوَ بِيَيْشَةٍ رَاضِيَهِ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 صراط الذين أنعرت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 لآخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوثين فما منكم من احد عنه حاذين وان انه لتذكرة للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسدّح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَلِلِّينَ حِزْبَنَا رَبَّنَا سَائِلٌ بِعَذَابِهِ وَاقِعٌ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وبصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لضا نزاعة للشوا فادعوا من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلطها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروج حافظون إلا على أجواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما للذين كفروا قبلك مهضعين اَيْمِنَ يَمِينِي وَعَنِ الشِّمَالِ يَغْشِينِ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَآءٍ يُمْنَى فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعاً كأنهم إلى نصب خاشعتا ابصارهم ترهقهم بله وقد ترهقهم خاشعتا ابصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعذون الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 وَنُوحٍ <متحدث> وَسَلَامٌ <متحدث> إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأضيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم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 وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات روط باقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا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 وَنِعْمَ الْمَصِيرُ قَالُوا رَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَاوا لَا كَذَر آالِهَتَكُم وَلَا تَذَرَّ وَدَُّوا وَلَا سُواعى وَلَا يَغوتَ وَيَعوفَ وَنَسرَ وَقَدْ أَضَلّ كَكثير وَلَا تَبِدِ الضَّادينَ إِلَّا بَل لَا مِنَّا خَفِي آتِهِم أُغْرِقُ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 رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْكِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا كَبَارًا الله أكبر الله أكبر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 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرة شديدا وشهبا وَأََّ كُ نَقْدُ مِنْ آممَ قاعد لِسَّمعِ فَمَْ السَّمع الآن يَجدَ لَ شِهَا بََّّ صَدَا وَأََّ لا نَدِرِي أَشَر أُريدَ بِمَ في الأرضِ أَمْ أأَرادَبِ رَبُّ رَشَدَا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 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بناغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا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 إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفًا أَوْ نَقُصُّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ نَزِيدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبذ على ما يقولون وهدوا جَرَّهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَارَ نِيُّ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَ النَّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذا غصة وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فعقى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فالسماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ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 إن ربك يعلم أنك تقوم أجنى من ثلثين الليل ونصفا وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فَتَابَ فتاب عليكم مَا ما تيسر من القرآن عَالِمَ أَمْ سَكُون مِنْكُم ربَ وَآخرونَ يَبْبونَ فِي الأرضَ بتَعونَ مِ قبلَ اللهِ وَآخَونَ يقاتون فِي سَبل لللههِ فَقَرَأُ مَا تَ يَصَّرَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المدة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 رَأْبَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَمْدُدُ وَبَنَيْنَا لَهُ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا أن يَقْطَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا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 أصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَّا أَصْحاب آارِ إَِّا مَلَائِكَتَو وَمَا جَعَنا عِددتَهُم إِللاا فتْنَةً للَّذينَ كَفَروا لِسَّيقِين الذي نَ أُوطٌ كِتَابَ وَيَدد الذينَ, الذين آممَ وَلَا يَرْضَىٰ تَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا؟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 تَلا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذَا أَجْدَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ هَذَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ أَمِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يتأخر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 قالوا لَ نكُ منِنَ المُصَّينَ وَلَ نكُ قَم المِسكينَ وَكُ نَخُضُ مععَخَ إضينَ وَكُ نُ كَذذِبُ بِييَومِ الددينينِ حتىََّ أَتَن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 ولا صدق وَلا صلى ولكن كَذَّبَ وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ليحسب الإنسان أن يترك سدى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 أكبر. الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر.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 هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إن هَدَنَهُ السَّبلَ إَّ شكِرَ وإَّ كَخُور إا أَتَدَنا للِكافِينَ ساتِلَ وَأَغْل لَ و سَعير إأَبْرَ رَ يَشْبونَ مِنْ كَأسٍ كََ مِذاج كَخُور عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَطْرُهُ مُسْتَطِيرًا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 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَجَآنِيَتًا عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِلَت قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِأَأْنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهُ عَذْبٌ جَبِينًا عَيْنًا فِيهَا تَسَمَّى سَبِيلًا وَيَقُوفُ عَلَيْهِمُ الْجَانُّ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا خضروا وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم فعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 يُؤَدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله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 والالمرساتِ عررفَ فَعاصِفاتِ عصفَ وََّ شاتِ نشْر فَفَقاتِ فرَرق فَمُللقاتِ ذكًا عُذْرًا أَ نُذرًا إ ما تُعَدونَ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقطت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ذرون و يومائذ للمكذبين هذا يو الفص ج معناكم كلا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده